يا مستمعينا النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله اللهم صل على شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون في أرض طوس منار الهدى وبعيد المدى معين الضعفاء وملاذ الفقراء وغريب الغرباء وحبل السماء الإمام الثامن ذي النهج الضامن والفكر الصائن الحاكم والسلطان الساكن في خراسان وحجة الرحمن لكافة الإنس والجان أبي الحسن علي بن موسى الراضي بالقدر والقضاء الملقب بالصابر والرضي والوفي والفاضل والرضاء واروي عن النبي محمد رب الله عليه وآله وسلم أنه قال ستدفن بضعتم مني بخراسان ما زارها مكروب إلا نفس الله كربه ولا مذنب الا غفر الله له ذنوبه يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صل الله عليه واله الله وصل على محمد وآل محمد ولد الإمام الرضا عليه السلام لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ذي القعدة يوم الجمعة بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام بخمس سنين وأمه أم ولد اسمها تكتم وقيل نجمة وهي من أفضل النساء في عقلها ودينها وقد سماها الإمام الكاظم عليه السلام الطاهرة يا مستمعينا النظام صلوا على البدر التمام محمد الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد روي عن هشام بن أحمد سألني الإمام الكاظم عليه السلام هل علمت أحدا من المغرب قد قدم قلت لا قال بلى قدم رجل فانطلق بنا نركب إليه وركبت معه حتى انتهينا إلى الرجل فإذا رجل من أهل المغرب معه رقيق فقال عليه سلام وعرض علينا فعرض علينا تسع جوار كل ذلك يقول الإمام الكاظم عليه السلام لا حاجة لي فيها ثم قال له أعرض علينا قال ما عندي شيء قال عليه السلام بلى أعرض علينا قال لا والله ما عندي إلا جارية مريضة فقال عليه السلام ما عليك أن تعرضها علي فأبى عليه ثم انصرف يقول لهشام بن أحمد ثم أرسلني الإمام الكاظم عليه السلام من الغد فقال لي قل له كم غايتك فيها واشتريتها منه بالقدر الذي يريده ثم قال لي من الرجل الذي كان معك بالأمس قلت رجل من بني هاشم فقال من أي بني هاشم فقلت ما عندي أكثر من هذا فقال أخبرك عن هذه الوصيفة أني اشتريتها من أقصى بلاد المغرب فلقيتني مرأة من أهل الكتاب فقالت ما هذه الوصيفة عندك قلت اشتريتها لنفسي قالت ما ينبغي أن تكون هذه عندك ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فتزوجها الإمام الكاظم عليه السلام وقال والله ما اشتريت هذه الأمة إلا بأمر الله ووحيه ولم تلبث معه إلا قليلا حتى حملت بالإمام الرضا وتقول نجما لما حملت بابني علي عليه السلام لم أشعر بثقل الحمل وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتمجيدا من بطني فيفزعني ذلك ويهولني فإذا انتبهت لم أسمع شيئا وعند ساعة الولادة امتلأ البيت بروائح الطيب وصطعت الأنوار في أنحاء الدار وبينما هي كذلك إذ وضعت الإمام الرضا عليه السلام أفضل الصلاة والسلام عليكم يا رسول الله محمد وعلي محمد صلوات ربي عليه علي ابن نبي طالب صلوات تقول أم الإمام عليه الرضا عليه السلام لما وضعته وقع على الأرض واضعا يده على الأرض رافعا رأسه إلى السماء يحرك شفتيه كأنه يتكلم فدخل أبوه الإمام الكاظم عليه السلام فقال لي هنيئا لك يا نجمة كرامة من ربك فناولته إياه في خرقة بيضاء فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ودعا بماء الفرات فحنكه ثم رده إليه وقال خذيه فإنه بقية الله في أرضك اللهم <سؤال> الصلاه والسلام الله محمد وعلي محمد صلوات عليه علي ابن ابي طالب عليه فاطمه الزهراء صلوات ربي عليه علي صلوات ربي عليه الحسن ابن علي صلوات ربي عليه زين العابدين صلوات ربي عليه القايم المعصوم صلوات ربي عليهه